من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر صحمه الله تعالى آمين وفيه نشرع في مندوبات الغسل بعد أن ذكرنا البارحة فروض الغسل وسننه فأما مندوبات الغسل فذكرها بقوله مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا تقديم أعضاء الوضو قلة ما بدء بأعلى ويمين خذهما إذا مندوبات الغسل عند المالكية وهي التي عقدها الناظم في هذين البيتين السبعة أولها قال البدء بغسله الأذى ومعنى ذلك الابتداء بغسل الأذى عن الفرج بحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه وأيضا في حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قال التوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى وقال العلماء لا يقتصر ذلك على غسل ما بالفرج وإنما أيضا ما أصابه في جسده من الأذى ثم المندوب الثاني هو التسمية وهو أن يقول بسم الله في ابتداء الغسل ودليل التسمية سبق في الوضوء ولا فرق بين الوضوء والغسل عند جماهير العلماء في مثل هذا الأمر وأيضا عندنا أصل عام في التسمية أنها مشروعة في كثير من المواضع فتشرع في الغسل أيضا والمندوب الثالث هو تثليث الرأس تثليث رأسه ومعنى ذلك أن يغسله ثلاثاً، أن يغشله ثلاثاً قبل أن يفيض الماء على سائر جسدي. ودليل ذلك من السنة واضح، وهو قوله قول عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيديه شعره. حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أ الماء عليه ثلاث مرات وفي بعض الأحاديث الأخرى حسن على رأسه ثلاث حسنات إلى آخره. فالمقصود أنه يغسل رأسه ثلاثا بأن يفيض المغتسل الماء على رأسه ثلاثا ماء تخليل الشعري قبل أن يمر إلى إفاضة الماء على جسده كله فهذا المندوب الثالث وهو تسليف رأسه أي إفاضة الماء على رأسه ثلاثا قبل إفاضة الماء على جسده كله كذا تقديم أعضاء الوضوء أي بأن يبدأ الغسل بأعضاء الوضوء وبعبارة أخرى يتوضع في ابتداء الغسل يعني بعد أن يغسل ما به من أذى يتوضع قبل أن يعمم جسده بالماء والدليل على ذلك الأحاديث التي ذكرنا آنفا كحديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما وإنما وقع الخلاف في مسألة غسل القدمين هل يؤخرهما أم يؤديهما مع الوضوء فهذه المشألة ذكرناها آنفا ذكرناها في الدرس السابق والحقيقة كان حقها أن تذكر في هذا الموضوع ولكن بدأنا بها في الدرسنا السابق فلا نعيدها اليوم <تصفيق> ثم قال <تصفيق> قلة ما قلة ماء وحذف الهمزة لأجل الوزن قلة ماء يقصد به تقليل الماء وعدم الإسراف فيه ومن المعلوم أنه من المندوب المستحب عدم الإسراف في الماء في الغسل وفي الوضوء ولو كنت على نهر جار وهذا مبالغة من الشرع في الحظ على عدم الإصراف في الماء والحق أنه لم يحدد الشارع قدرا معينا لا يتجاوزه المكلف في وضوئه أو غسله والسبب في ذلك أن المقدار المجزئ الذي تحصل به الطهارة الكافية في الوضوء والغسل يختلف باختلاف الأشخاص فبعض الناس قد يكون كثير الشعر وبعضهم قد يكون قليل الشعر وهكذا فهذه الاختلافات تجعل الأمر نسبيا فلما كان الأشخاص مختلفين فلما كان الأشخاص مختلفين في أحوالهم وهيئاتهم لم يحدد الشارع لذلك قدرا معينا فالمقصود لا تزيد على الحد الذي يقع به الإجزاء هذا هو المقصود ثم بعد ذلك يمكننا أن نستأنس في هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك حديثان أولهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة والفرق إناء يقولون إنه يسع 16 رطلا والمقصود أن هذا الحديث يدل على القدر الإجمالي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه ولكن في الحقيقة عليه إشكال لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من هذا الإناء لا يقتضي أن الإناء كان مملوءا عن آخره بل لا نعرف مقدار ما كان في الإناء فقد يكون مملوئاً وقد يكون غير مملوئاً ولذلك لا نستطيع أن نقول إن مقدار اختسال النبي صلى الله عليه وسلم أو مقدار الماء الذي يختسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسع ستة عشر رطلاً لكن الحديث الثاني أقرب في الدلالة على المقصود وهو حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسر بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضع بالمد الصاع هو أربعة أمداد والمد معروف فأنس يقول رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسر بالصاع إلى خمسة أمداد أي بما بين أربعة أمداد وخمسة أمداد ثم قال بدء بأعلى ويمين خذهما بدء بالأعلى ويمين معنى ذلك أنه يعني وهذا من دوام مستقل أنه يبدأ بالأعلى من بدنه ثم يستمر في الغسل نازلا إلى الأسفل والبدء باليمين معناه أنه في كل عضو من أعضاء بدنه وفي كل شق من بدنه فإنه يبدأ باليمين قبل الشمال والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيصر وأيضا عندنا قضية البذء بالأعلى لأن الأحاديث فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ برأسه فهذا معنى البذء بالأعلى يبدأ برأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده. وفي البذء بالميامن عندنا قائدة عامة وهي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذه مندوبات الغسل ثم انتقل إلى مسألة داخلة في الغسل وهي من انتقض وضوءه أثناء الغسل ماذا يفعل قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف ولا تقول أن مسه ببطن كما يقوله بعض الطلبة لا ببطن أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته يشير النظم هنا إلى أن المغتسل يبدأ في الغسل بالفرش وهذا قد ذكرناه آنفا في مندوبات الغسل لكن يقول ثم كف أي كف من فعل كف يكف كف أي كف عن لمسه ولا تلمسه بعد ذلك كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أي ببطن الأكف أو جنب الأكف وقد ذكرنا آنفا أن مس الذكر عند المالكية ينقض إن كان ببطن الأكف أو جنبها فهو يقول هنا لا تلمسه بعد ذلك لمسا من شأنه, من شأنه أن ينقض الوضوء ببطن أو جنب الأكف أو أسبعين أيضا جنب الأصابع هذا أيضا داخل في ما ينقض الوضوء عند المالكين وفي الحقيقة إنما نبه رحمه الله بذكر مسجد ذكر على النواقض كلها فليس الأمر هنا خاصا بمسجد ذكر وإنما يشمل كل ناقض من نواقض الوضوء أنت عند أداء الغسل، فإنك إذا أتيت بناقض من نواقض الوضوء ماذا عليك أن تفعل هذا معنى قوله ثم إذا مششته أعد من الوضوء ما فعلته فمن مس ذكره أو ارتكب ناقضا آخر من نواقض الوضوء أثناء الغسل فإنه عليه أن يعيد الوضوء كاملا أو يعيد من الوضوء ما فعله يعيد من الوضوء ما فعله إن كان قد انتقض ويستكب الناقضة بعد أداء الوضوء كاملا، فإنه يعيد الوضوء كاملا. وإن كان قد انتقض وضوءه أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فرضت الدليل واضح ومعروف إنه هنا في الحقيقة ليس في هذا البيت شيء جديد فمن المعلوم أن الوضوء إذا انتقض ينبغي عليك أن تعيد الوضوء لكن إنما نبه عليه إشارة إلى أن الوضوء وإن كان مندرجا في الغسل فإن عند حصول الناقض لا بد من إعادة الوضوء مع قولنا بأن الاغتسال صحيح اغتساله صحيح لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص أدى وضوءه ثم انتقض وضوءه أثناء الغسل وأكمل غسله بإفادة الماء ثم انتهى من هذا الغسل ماذا نقول؟ نقول إن غسله صحيح وارتفعت جنابته إن كان هذا الغسل من الجنابة ولكن حدثه الأصغر باق عليه لأن وضوءه قد انتقض بعد أذائه فيحتاج إلى وضوء ثاني نعم ثم بعد ذلك ننتقل إلى موجبات الغسل فقال موجبه حيض نفاس موجبه حيض نفاس انزال مغيب كمرة بفرج إسجاب موجبه عند المالكية أربعة أي أسباب الغسل أربعة عند المالكية وذكرها في هذا النظم بقوله حيض نفاس إنزال أي إنزال المني مغيب كمرة بفرج إسجال إسجال أصلها إسجالا أي مطلقا أسجال بمعنى أطلق ولم يقيد فإسجالا معناها مطلقا أي في أن مغيب الكامرة بالفرج ناقض مطلقا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح جيد فإذا أولا أول أسباب الغسل الحيض والنفاس وكان ينبغي أن يعبر بانقطاع الحيض والنفاس لأن الذي يوجب الغسل إنما هو انقطاع الحيض والنفاس أما الحيض إذا بدأ فلا يوجب غسلا فليس على المرأة الحائض قبل أن ينقطع حيضها غسل لكن إذا انقطع حيضها عليها أن تغتسل لكي تستبيح الصلاة ونحو ذلك والحيض معروف لا نطيل بتعريفه والبليل على أن انقطاع الحيض والنفاس موجب للغسل قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن السنة هذا شيء كثير الأدلة الدالة من السنة على وجوب الاغتسال بعد انقطاع الحيض كثيرة كحديث عائشة رضي الله عنها سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تختصر من حيضتها فذكرت أنه يعني علمها كيف تختصر ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها والنفاس معروف وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة وكما قلنا في انقطاع الحيض نقول في انقطاع النفاس والأدلة على ذلك كثيرة من السنة كحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن أسماء بنت عميس لما نفست محمد بن أبي بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل وكانت معهم في حجة الوداء والحديث معروف ثم أصلا هذه مسألة إجماعية هذه مسألة إجماعية لا خلافة فيها وإنما يختلفون في أقصى مدة النفاس وقد ورد حديث فيه بيان أن أكثر النفاس أربعون يوما وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وهو حديث عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما و وأيضا عند الترمذي وغيره وذهب إلى هذا الحديث جماعة كثيرة من أهل العلم فقالوا إن أقصى مدة النفاس أربعون يوما ومعنى ذلك أنها إذا تجاوزت الأربعين فإنها تغتسل وتصلي ولو بقي معها الدم وحينئذ يحكم لذلك الدم بأنه اجتحاضة لا نفاس هذا مذهب جماعة كهيرة من أهل العلم أما المالكية فالذي ينقله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن مالك أنه كان يقول بأن أقصى النفاس ستون يوما ثم رجع بعد ذلك وفوض الأمر إلى معرفة النساء قال يسأل عن ذلك النساء لكن مشهور مذهب المالكي في أن أقصى مدة النفاس ستون يوما لكن القول بأنه أربعون أولى لورود هذا الحديث فالقول المستند إلى حديث حتى وإن كان ضعيفا أولى من القول الذي لا يستند, يستند إلا إلى محض الرأي خاصة وأن مالك رحمه الله فيما يقوله عنه ابن عبد البغ رجع عن تحديد ذلك بستين يوما هذا بالنسبة للنفاس ثم قال إنزال والإنزال معناه خروج المني من رجل أو امرأة في النوم أو في اليقظة في جماع أو بغير جماع مطلقا والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهروا فتطهروا أي يغتسلوا بالماء نعم ودليل كوني المرأة موافقة للرجل في هذا الحكم حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها والحديث الصحيح جاءت أم سليم وهي الرميصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إن هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء هذا يدل على أن المرأة كالرجل في هذا الحكم خلافا لمن ادعى الفرق بينهما. ومعنى إذا رأت الماء؟ أي علمت بوجود الماء، أي علمت بوجوده. وهذا شيء يعرفه الرجال ويعرفه يعرفه النساء. الرجل يعرف ذلك من نفسه والمرأة أيضا تعرف ذلك من نفسها. ولا يلزم أن تراه رأي العين. المقصود أن تعلم. وجود الماء يعني أن تعلم حصول الاختلام ونحوه فهذا هو الإنزال ثم من المعلوم أن هناك حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الإنزال يوجب الغسل إنما الماء من الماء أي. لا يكون ماء لاغتسال إلا من حصول الماء الذي هو إنزال المني فهذا يدل على هذا المعنى وهو منسوخ لكن منسوخ بحديث التقاء الختانين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث التي تدل على أنه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فالذي نسخ من هذا الحديث هذا الحديث يدل على أمرين إن الماء من الماء يدل على أمرين أولا وانتبهوا لأن المسألة أصولية أولا يدل على أن الغسل يكون من الإنزال هذا بدلالة المنطق ثانيا يدل على حصر الغسل أو حصر وجوب الغسل في الإنزال وهذه دلالة المفهوم وهي من قبيل دلالة المفهوم التي من قبيل الحصر الذي دل عليه لفظ إنما إنما الماء من الماء فهذان أمران دل عليهم الحديث فحين نقول وحين يقول جمع من العلماء إن حديث إن الماء من الماء منسوخ بأحاديث التقاء ختانين فإنما يدل فإنما يقصدون أن مفهوم الحصر منه منسوخ بمعنى أن أنه لا يحصر وجوب الغسل في وجود الماء وجود المني لكن المنطوق غير منسوخ. كون الغسل واجبا من نزول المني هذا غير منسوخ بل هو ثابت وهو مجمع عليه أصلا فإنما أشرت إلى هذه المسألة لبيان دقة الفقهاء والأصولين في مثل هذه الأمور ولألا يسمع بعض الإخوة مثلا حديث إنما الماء من الماء منسوخ فيذهب ظنه إلى أن المنطوق والمفهوم مع المنسوخات فيشكل عليه الأمر مع علمه بأن الإجماع منعقد على أن الغسل يجب من الإنزال فلأجل ذلك أشرت إلى هذه المسألة ثم قال مغيب كامرة بفرج نسجال الكمرة أو الكامرة المقصود بها الحشفة وهي رأس الذكر وقضية مغيب الحشفة وما يترتب عليها في الفقه أشياء كثيرة جدا ليس في باب الطهارة فقط وإنما في أبواب كثيرة في أمور العقود الطلاق والإرث والجكاح وغير ذلك يعني أمور كثيرة وأحكام كثيرة جدا تناط بمسألة بغيب الحشفة فالمقصود هنا أن مغيب الحشفة مطلقاً موجب للغسل وقولهم مطلقاً يدخلون في ذلك انواعا من الصور بعضها مباح وبعضها حرام. لكن ما ينبغي أن نفهمه هو أن كون الشيء مباحاً أو محرماً هذا شيء وكون ذلك يترتب عليه الغسل أو لا يترتب عليه الغسل هذا شيء آخر فمثال ذلك مغيب الحشفة مثلا إيلاج الحشدة مثلا في حال زنا هذا حرام ولكن يترتب عليه الغسل لذلك يقولون مطلقا إيلاج الحشفة في فرج آدمي يعني في قبله أو دبره أنثى أو ذكرا حيا أو ميتا إلى أخره كل ذلك بإطلاق يوجب الغسل عندهم. بطبيعة الحال من ذلك ما هو حرام ومن ذلك ما هو مباح. جيد هذا إنما ذكرناه لشرح معنى إسجال أي مطلقا والجليل على ذلك الحديث من بينها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس إذا جلس بين شعبيها الأربعي ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا من الكناية عن الجميع كناية عن الجميع جلس بين شعبيها الأربعة اختلف في معنى الشعب الأربعة ولعل الأشهر أن المقصود يداها ورجلها إذا جلس بين شعبيها الأربعة ثم جهدها أي وقع الإيلاج فقد وجب الغسل وأفرح من ذلك في خصوص مسألة مغيب الحشفة حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت عما يجب الغسل فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهنالك أحاديث أخرى إذا مس الختان الختان وجب الغسل وكل هذه الأحاديث تدل على أن الغسل يجب إذا جاوز الختان الختان وختان الرجل معروف وختان المرأة أيضا معروف ومكان ختانها معروف وزلدة التي كما يقول الفقهاء التي تكون في أعلى الفرج كعرف الدك إلى آخر فالمقصود أن هذا كله معروف إذا جاوز الختان الختان هذا مرادف لقولنا إذا غابت الحشفة في الفرش وهذه مسائل أيضا اتفاقية واجماعية وليس فيها كبير خلاف وقد كان في أول الإسلام مغيب الحشفة أو الإيلاج دون إنزال غير موجب للغسل لحديث إنما الماء من الماء ثم نسخ هذا الحكم فصار كل إيلاج موجب للغسل أنزل أم لم ينزل ما. ثم انتقل إلى ذكر ممنوعات الحدث الأكبر أي الأشياء التي يمنع منها ما دام غير مختتل فقال والأولان منع الوطء إلى غسل ولا خراني قرآنا حلا ولا خراني قرآنا حلا والكل مسجدا والكل مسجدا نعم فإذا الأول يقصد بهما الحيض والنفاس والآخراني أو الآخران ولكن الأفضل الآخران ليكون يعني مقابلا للأولى والآخران يقصد بذلك مغيب الإنزال ومغيب الحشح معنى ذلك أن الحائض والنفاس يمنعان الوطأ إلى الغسل فالحائض والنفس لا يجوز أن يأتيهما الزوج إلى أن تغتسل والدليل على ذلك الآية القرآنية ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزن النساء في المحيض ولا تقرهوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوامين ويحب المتطهرين مفهوم ذلك إذا لم يتطهرن فلا تأتوهن لأن قوله فإذا تطهرن هذا يفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يتطهرن فلا يجوز أن تأتوهن وهذا المفهوم من قبيل ما يسمى مفهوم الشرط ونحن قد ذكرنا في المقدمة الأصولية أنواع مفاهيم المخالفة عفوا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي ذكرنا بعض أنواع مفاهيم المخالفة ومنها مفهوم الشرط فإذا هذا يدل على هذا الأمر وأيضا مما يدل عليه حديث أخرى كثيرة حديث في السنة كثيرة كحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها هذا واضح وعلى العموم المسألة متفق على جزء منها وهو أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته أن يجامع امرأته إذا كانت حائضا هذا متفق عليه وإنما وقع شيء من الخلاف في هل إذا طهرت من الحيض هل يجوز أن يأتيها قبل أن تتطهر بالغسل أملا والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن مجرد التهري من الحيض أي انقطاع الحيض ليس كافيا لإزاحة الوطأة وإنما لابد أيضا من التطهر بالإتيان بالغسل الكامل بالغسل الشرعي الكامل هذا معنى نقول والأولان منع الوطأة إلى غسل ولاخران قرآنا حلا أي الإنزال ومغيب الحشفة يمنعان قرآنا حلا أي يمنعان من قراءة القرآن ووصفه بأنه ذو حلاوة حلا أي هو موصوف بالحلاوة وهذا لتكملة البيت والدليل على أن والدليل على أن هذين يمنعان من قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة وهذا الحديث عند أبي داوود والترمذي وغيرهما وقد ضعفه جماعة من المحدثين وحسنه آخرون فالذين حسنوه هذا الحديث عندهم صالح للاحتجاج لا إشكال فيه وإليه ذهب جماهير العلماء فإنهم يقولون بأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن وأيضا مما يدل على ذلك حديث آخر وهو أنه قال قال الراوي كنا مع علي رضي الله عنه فخرج إلى أقصر رحبتي فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائقا ثم جاء فدعى بكوز ماء فغسل كثيه ثم ما إليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا وهذا صحيح موقوفا من قول علي رضي الله عنه ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع وهذا ما يدل على أن الجنابة مانعة من قراءة القرآن وأما يعني هذا بالنسبة لقراءة القرآن بخلاف الحائض بخلاف الحائض فالصحيح أن الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن وذلك قال والآخران قرآن الحلاء مفهوم هذا البيت أن الحائض والنفساء يمكنهما قراءة القرآن وأن صاحب الجنابة أي الذي أنزل أو الذي أولج أن صاحب الجنابة ليس ممنوعا من الوطء يعني يمكنه أن يطأ مرة أخرى قبل أن يقتسل فإذا هذا البيت جامع لأحكام كثيرة بالمنطوق والمفهوم فبالمنطوق يدل على أن الحائض والنفاس أن الحائض والنفاس يمنعان الوطء وبالمفهوم أنهما يمكنهما قراءة القرآن وأيضا يدل بالمنطوق على أن الإنزال ومغيب الحشفة يمنعان قراءة القرآن وأنهما لا يمنعان الوفاء فقضية الحيض والنفاس وأن الحائض والنفساء لا بأس أن تقرأ القرآن لأنهم قالوا إن الحائض والنفساء لا يمكنها أن ترفع الحدث عن نفسها بخلاف الجنوب الجنوب ليس يعني الجنوب بإمكانه أن يرفع الحدث بأن يختسل لكن الحائض لا يمكنها أن تختص إلا بعد أن تمر تلك الأيام التي بها تنقطع ينقطع الحائض فحينئذ يمكنها أن تختص فلأجل ذلك قالوا قال مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه من العلماء وجمع من العلماء قالوا إن الحائض تختلف عن الجنوب في هذا الأمر فيقولون الجنوب لا يقرأ القرآن أما الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن لأن في تركها قراءة القرآن لهذه المدة الطويلة مثلا سبعة أيام أو أكثر في الحائض وأربعون يوما مثلا في النفاس تركها قراءة القرآن فيه مشقة بالغة وقد تنسى ما حفظت من القرآن وقد يتفلت منها إلى غير ذلك وأيضا فيه مشقة من جهة أن كثيرا من الأذكار والأشياء التي يعني نفعلها في اليوم والليلة تشتمل على القرآن فإذا قالت المدة يشق ذلك مشقة بالغة والقاعدة الثقهية أن المشقة تجلب في سي أما الجنوب فلا الجنوب بإمكانه أن يرفع حدثه متى أمتنه ذلك يعني متى أراد وأصلا هو مطالب برفع هذه الجنابة عند اقتراب وقت الصلاة الحاضرة وهذا الفرق بين الأمرين والكلام هنا إنما هو في قراءة القرآن أما مس المصحف فهذا له دليله الآخر فدليل اشتراط الوضوء مطلقا في مس المصحف هو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر أن لا ينس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث مرسل وأنتم تعرفون أن المرسل عند المحدثين من أقسام الحديث الضعيف ولكن أيضا ينبغي أن تعرفوا بأن أكثر الفقهاء يحتجون بالمرسل الحنفية والمالكية والحنابلة يحتجون بالمرسل مطلقا والشافعية يعني الشافعية الإمام الشافعي نفسه يحتج بالمرسل بشروط وهي شروط خمسة ذكرها في الرسالة وهي معروفة والمقصود هذا أولا أنهم يحتجون بالمرسل ثانيا أن هذا المرسل بذاته كما يقول الحافظ ابن عبد البر قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل به فشهرته عندهم أظهر وأولى من الإثناد الواحد المتصل وهذا فهم لطيف وفقه شريف من الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في يقول أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر فإذا ما أكون الحديث مرسلا لكنه مشهور وتلقى بالقبول عند العلماء في ذلك هو صالح للاحتجاز به في هذا المجال وهو أن الحائضة أو الجنوبة أو المحدثة حدثا أكبر أو أصغر لا يمس المصحب فهذا معنى قوله والآخران قرآنا حلا ثم قال والكل مسجدا أي هؤلاء الأربعة كلهم يمنعون من الدخول إلى المسجد الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الكمرة كلها مانعة من دخول المسجد والدليل على ذلك أمور أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجه هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب وهذا الحديث مختلف في صحته حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون ومما يدل على هذا المعنى أيضا حديث آخر وهو أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض فهذا دليل على أن كما يقول الحافظ بن حجر وغيره هذا دليل على أن الحائضة لا تدخل المسجد لأن لو كانت تدخل المسجد فلا حاجة إلى هذا التكلف من أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى يعني يدني رأسه إليها وهي في حجرتها لكي ترجلهم ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة لما طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد فقالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك حيضتك ليست في يدك فهذا الحديث يدل على أن المستقرة في أذهان الصحابة هو أن الحائض لا تدخل المسجد لأنها قالت إني حائض فإذن معنى ذلك أنها تعلم من الشرع أن الحائض لا تدخل المسجد. والحيض ليس من الأمور التي تكون بين يعني في سنوات متباينة أو شيئا من هذا القبيل. هذا شيء تعم به البلوى. كل النساء يقع لهن، وكل النساء يحتجن إلى الذهاب إلى المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور الصلاة أو لحضور بعض ما يكون من دروس أو نحو ذلك. فهذا شيء تعم به البلوى فلا يمكن أن يكون العلم بذلك غير موجود فإذا العلم به مستقر في أذهان الصحابة هم يعلمون بأن الحائضة لا تدخل المسجد ولذلك قالت إني حائض والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فهمها ولم يقل لها مثلا طيب وإن كنت حائضا ما الإشكال يمكنك أن تدخل المسجد وأنت حائض لا ما قال ذلك وإنما قال حيضتك ليست في يدك أي يمكنك أن تناولين الخمرة بيدك دون إشكال فإن حيضتك ليست في يدك وهذا مبني على ما, ذك ما أشرنا إليه في بعض الدروس السابقة من أن الحكم قد يتجزأ على البدل يعني هي حائض كلها لكن يمكن أن نقول إن يدها يمكن أن تدخل المسجد لمناولته الخمرة أو يمكن أن نقول إن الحائزة يجوز لها أن تدخل المسجد لضرورة أو حاجة ولكنها لا تمكث فيه لا تمكث فيه بحيث تناوله الخمرة ولا تمكث ويكون هذا من باب القياس أيضا على قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل فالجنب أيضا لا ينكث في المسجد لكن يجوز أن يمر بالمسجد أن يكون عابر سبيل بالمسجد فكذلك الحائض فالمقصود أن هذه الأدلة كلها تدل على هذا المعنى بعض العلماء تكلف بعض الشيء في قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك قال معناها ليست بمقدورك كما تقول مثلا ليس في يدي أن أفعل كذا أي ليس في مقدور بمعنى أن هذا شيء قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم فلا ليس لك يعني فلا حرج عليك أن تدخل المسجد ولكن هذا فيه تكلف من جهة أن الأصل في اللفظ أن يحمل على الحقيقة وحقيقة اللفظ هي حيضتك ليست في يدك أي يدك ليست موضعا لهذا الحيض ولا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بقرينة ولا قرينة هنا فإذا أمكن الحمل على الحقيقة فهو متعين ولا يحمل على المجاز مع إن كان الحمل على الحقيقة والذين يقولون حيضتك ليست في يدك بمعنى ليست في مقدورك أو لا يمكنك رفعها هذا كله من باب الحمل على المجاز ولا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة كما أسلفنا فالمقصود هذه الأدلة كلها لا ننكر بعضها فيه ضعف مثلا في الإسناد بعضها فيه ضعف في الدلالة إلى آخر ولكن كلها بمجموعها تقوى على المقصود الذي هو أن الحائض لا تدخل المسجد أو لا تمكث في المسجد لا تمكث في المسجد والالالذهاب إلى هذه الأدلة أو الأخذ بهذه الأدلة أولى من الأخذ باستصحاب البراءة الأصلية كما قلنا مرارا من أن استصحاب البراءة الأصلية يعني هو أضعف الأدلة فلا يشار إليه إلا عند عدم وجود الأدلة الأخرى فهذه الأدلة كما ذكرنا الآن يمكنها أن ترفع هذا هذه البراءة الأصلية هذا معنى قوله والكل مسجدا أي كلها تمنع دخول المسجد وهناك أمور أخرى لم يذكرها النظم من بينها الطواف وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب الحج فالطواف كالصلاة ولما حاضت عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل حاج غير الطواف بالبيت البيت فدل على أن الصهارة مشترطة للطواف بالبيت البيت، وهناك أيضا الصوم هذا بالإجماع. الإجماع منعقد على أن الحائزة والنفساء لا يجوز لهما الصوم ولا يصح منهما. بخلاف الجنوب. الجنوب لا الذي ولا ولا لا يوجد تعلق بين الصوم والجنابة. فالذي أصبح جنوبا مثلا. يصح صوبه يمكنه أن يصوب لكن يجب عليه رفع الجنابة لأجل الصلاة والله أعلم ثم قال وسهو لاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال يقصد أن السهو الذي يحدث في الاغتسال هو كالسهو في الوضوء هو كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة سهل الاقتساد مثل وضوئك ولم تعد موال هذه الصورة ما هي؟ هي أن من ترك لمعة من جسده ثم ذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها ونحن قد ذكرنا في الوضوء أن الذي ترك شيئا من أعضاء وضوئه مثلا من خلائد وضوئه ناحي ذلك أنه بنتركه وتذكر بالقرب فإنه يعيد المنسية ويعيد ما بعده لما؟ قلنا لأجل إدراك سنة الترتيب مفهوم؟ قلنا لأجل إدراك سنة الترتيب لكن في الغسل لا يوجد شيء اسمه سنة الترتيب فهي غير موجودة في الغسل فلأجل ذلك حيث لم تكن موجودة في الغسل فإنه لا يعيد ما يعني لا يعيد بالقر لا يعيد بالقر فهذا الفرق الذي أراد النظم أن يجعله أو أن يشير إليه بين السهو في الغسل والسهو في الوضوء. ثم نشرع في باب التيمم نبدأ بعضه ونؤجل سائره إلى درس مقبل قال التيمم والتيمم في اللغة القصد التيمم في اللغة القصد ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يلتقون فضلا من ربهم ورضوانا آمين أي قاصدين أما قصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تيمموا أي لا تقصدوا فالأصل إذن في اللغة هو أن التيمم هو القصد ثم جعل في الشرع لعبادة خاصة هي عبادة تجعل بدلا عن الوضوء وعن الغسل أو لنقول هي بدل عن الطهارة المائية فالتأمم طهارة ترابية خاصة تكون بدلا عن الطهارة المائية وذلك بشروط سيأتينا ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى والوجه المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أن الذي يتيمن يقصد إلى الصعيد الطيب ليمسح به يقصد إليه ودائما تكون هناك مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي على ما قرره المحققون في هذا والتيمن مشروع بالإجماع لا خلاف فيه بين العلماء وهو مشروع بالكتاب أيضا لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلوب النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجودكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتمنى متى وعليكم لكم تشكروا وأيضا بالسنة ومشروع بالسنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء وهذا من خصائص هذه الأمة ومن الأشياء التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء فإن الأرض كلها مسجد بخلاف الأمم السابقة فإنهم كانوا مطالبين بأداء الصلاة في كنائسهم وبيعهم أما المسلمون فيمكنهم أن يصلوا في كل مكان بالشروط المعروفة وأيضا من الخصائص أن تربة الأرض أو أن الأرض طهور إذا لم نجد الماء يمكننا أن نتطهر بالتراب أو بكل ما يصعب على وجه الأرض من الصعيد الطيب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى وخصائص الأمة أكثر من هذا ف قد بلغ بها بعض العلماء العشرات نحو الستين أو أكثر من الخصائص التي تتميز بها الأمة عن أو التي فضلت بها هذه الأمة على الأمم الأخرى. لكن المذكور في هذا الحديث وهذا الذي ذكر. طيب إذا التام مشروع بهذه الأدلة التي ذكرنا ثم قال فصل لخوف ضرر وعدم ما عوض من الطهارة التيمم مع لعلنا إذا بدأنا شرحه قد نطيل بعض الشيء ونخرج عن الوقت المقدر فالأفضل أن نترك شرحه إلى درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى ولعله لم يبقى من الطهارة إلا درس واحد نختم به التيمم أو به نختم الطهارة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم